الباب الاخير اللهم لك الحمد حتى ترضى رب العالمين التعارض والترجيح هذا ينشغل به علماء الاصول هنا خاتمه بعد ما تكلموا عن الاجتهاد والتقليد يقولون الآن اذا قلنا الاجتهاد من ضمن الاجتهاد انه تتعارض الادله طيب والمسائل يختلف فيها فهل نجمع فهل نرجح فالتعارض والترجيح التعارض والترجيح بد أن نقدم مقدمة بين يدي هذا الكلام قبل أن نبدأ في القاعدة اقول لا تعارض قط فيما جاء عن الله جاء فيه في كتابي ولا فيما جاء عن الله جاء على في سنتي أنا الحمد لله شرحت كتاب مهم جدا ومهمة من الكتب التي هي بالأمية بمكان كتاب ايش هذا في الحديث أنا أتكلم في كتاب الله جاء فيه ولا. دفع اهمال اضطراب عن اي الكتاب ده والحمله منتهي وموجود موجود في النت دفع اهمال اضطراب عن اي الكتاب الايات باثره التي يحسب أحد انها يعني متعارضه وهي ليست متعارضه الاصل عدم التعارض الاصل عدم التعارض والاصل بذلك قول لا يدافع يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لاورد فيه اختلافا كثيرا يبقى اذا المعنى هنا الان الاختلاف لا, لا كثير ولا ولا قليل اختلاف في كلام الله جل في علاء. لا كثير ولا قليل سبحانه جل في علاء طيب السنة قلنا والسنة كذلك لأن السنة والكتاب قد خرج من مشكات واحدة فلا عرض بحال من أحوال الكتاب كله كله كما وصف الله جل في علاء الكتاب كله إيش؟ محكم كتاب أحكمت آياته كل الكتاب محكم والسنة كلها محكمة وكتابه كله متشابه الله نزل أحسن حديث كتابه متشابه أم ثانية تقشيره كله متشابه كله محكم والمعنى كله محكم من الإحكام والإثقان لا تعرض فيه بحال من الأحوال وكل متشابه يعني متشابه في الأخبار في صدق الأخبار وعدل الأحكام وأيضا البلاغة والفصاحة وإقامة الحجة على الناس بذلك فإذا هذا بالنسبة ليم الإحكام وأيضا التشابه في كتاب الله جلا ولا تعرض قط لا تعرض فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفلها فمن قال بتعارض قلنا القفل على قلبك كل من قال تعرضت آية مع آية قلنا القفل على قلبك ولا تعرض فلم تعقل ولم تفقح ربك جلا في علاء لأن الله جعله قال أفلا يتدبرون القرآن وكان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافاً كثيرة ولا اختلاف كثير ولا قليل في كلام الله جل ليش الاختلاف يا عمر لماذا الاختلاف من عند غير الله انا بتكلم عن الايه قال افلات وبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا ايش قلت طب ليش الاختلاف بقى من عند غير الله ليه ليش بالفهلاوه بقى دي للجهل لجهل الانسان وعجزه ده إجابة يسيرة جدًا مش مهتاجة عجز الإنسان وجهل اختلت واختلت عليه الأمور فتره وإيش؟ يتعارض اليوم يتكلم وغداً إيش؟ يخ... لا, لا... تعالى في أفضل البشر من الملهم في هذه الأمة؟ بالإجماعة وعبادة من الجراح وهذا أفضل الأمة على الإطلاق فطبعاً العبد فيه جهل والجهل فيه نقص والنقص يكون فيه إيش؟ فيه الاعتراض فيه الاعتراض والكمال لله يجلى في علاء فمن الجهل يكون الاختلاف كثير الملهم في الأمة من عمر بن الخطاب أو عمر بن الخطاب يفتي ثم يعاود فيخالف الفتح تعارضه لها ولما سألوه قال هذا, هذا علامة علامة على ما اشتهدنا وهذا على على ما نشاهد هذا على قلنا وهذا على ما نقول غاهر جدا علي بن أبي طالب بعدما اتفق مع جميع الصحابة أمام علي على عمر بن الخطاب على جلد شرب الخمر إيش؟ ثمانين يقال بأن جلز... لا لا لا كان عمر يجلد أربعين حديث عن هرايو عن غيره جلد المسلم أربعين وجلد الوكر العالمين أربعين وفي صدر خلافة عمر جلد أربعين ثم, جا... ثم كثر الشرب في عصر عمر فجمع الناس فلما جمع الناس قال عمر يعني أشيروا علي أيها الناس فقال علي ابن أبي طالب وهذا قول عبد الرحمن النعوذ فأيضا قال عليه ابن أبي طالب إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هدية وإذا هدية افترى وحد المفتري ثمانون فأمضاه على الثمانين وعبد الرحمن النعوذ فوافق على ذلك جيد بعد موت عمر تولى عثمان وداء عثمان بعقوة ابن, أبن, أبن, أبن معيط كان شرب الخمر تعلمون القصة أنه كان في الكوفة أميرا لهم أمرها عثمان فصلى بهم فلما صلى الفجر جزا الله خير الرجل بركة بركة في مفاعل لكنه غفر الله له في مفاعل كأنه برك العمل الذي لا بركة فيه صلى بيه من كم أربعا وليست بركة هنا في الظاهر زادة لكنها زيادة ليست مباركة وإن كان الزيادة بركة لكن هنا زيادة ليست بركة فزادة ركعتين فالتفت ولم يسكت ده المسألة معام ما شاء الله مفتوحة أكثر من ذلك للصلاة هذه غفر الله لنا وله والحمد لله قد غفر الله له ونحن نشهد على ذلك ليش مخيم عليه الحد والحد كفار فاستدار فقال لهم أزيدكم عايزين تاني افتعاني شو وصلت معهم ما شاء الله فقال أزيدكم ومن مسعود لا يسكت فقالوا ما زلنا معك في زياده فك الله ما زلنا معك في زياده فذهبوا الى عثمان فلما علم بذلك اتى اوتيا بيه فاخذ علي بن ابي طالب فامر عثمان علي بن ابي طالب ان يجلده فعلي جلد امر الحسن أن يجلده الحسن قال له يتولى حرها من تولى قرها ما... انتم فاهمين ولا مش مين اه يعني اللي اخذ حلوها يتحمل مرها يتولى حر ما تولى قر لا لا اجلده فاشتد الأمر على علي حسن كيف يا رد فعليه أتى بحمل العرفية أو أتى بشخص آخر فيجلد وعليه يعود واحد اثنين ثلاث اربع قال قبل أن يجلد قال جلد النبي السلام أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين والأربعين أيه قال والجلد أربعين أحب إليه أنت الذي قلت لهم أصالة أنت الذي قلت لهم هادية فافتارة فحد صح صحيح ولا لا راجع, راجع وقال الأحب عليها أربعين وكان يقول أيضا في عهد عمر الخطاب بحرمة بيع عمات الأولاد وراجع عن ذلك الغلط المقصود أن كل إنسان يعني أجهل إن علم شيئا جاهل أشياء حتى ولو كان من أفاضل الناس حتى ولو كان من أكارم الناس وأماجي الناس وليس عيبة ده العيب كل عيب أن يكون الجهل إيه مطبق وأعيب منه الجهل المركب اللي بيتصدر قبل أن يتأهل الذي يتكلم بملء في يقول فلان فلاني هو دا هذا المكان الثاني يقوله وبعدين يرد عليه أخوي ابن أختي أمي وخالتي اللي عايشين فيها عشان دراتي بهذا الزمان فأمي وخالتي أمي تتسني بالثناء الحسن أنا خالتي وخالتي بالثناء الحسن أنا الموضوع والاثنين عادي فيه دا واحد والثناء أيضا مش رايح غير الغدران لما تسأل بقى البشر من يع فيقول هذا مشتهد العصر الثانيه يقول لك هذا مشتهد العصر هي منتهى ما هو خلاص ما لازم يكون مشتهد اولا قدمت ثبت فلا بد ان هذه هذه مصيبه فهذا الذي نقول الامه تزول بسبب بسبب وجود مثل هذا ولا نعمه ما قال من حمار الحكيم كما تجوزا قال لو أنصف الناس هو قالها بطريقه أخرى خطا قال لو انصف ظهره انا لا صح لو أنصف الناس كنت أركبه فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب أنت إذا قلت لك مثلا كم عمر النبسلم عندما مات قلت لا أعلم لا أدري أنت الآن في مصف الذي لا يعلم وسيتعله ممدوح لك ذلك لكن تأتي الرجل يقول لك كم عمر النبسلم مات قال تسألني أنا وأنا الذي تبحرت في العلم مات عنده مئة أزيد من, من إبراهيم عليه السلام وبركة في هذا يشتقل ده تقتله أفضل صحيح ولا لا فهذا جهل جهل مركب الجهل المركب والذي يودي بالأمة إلى المهالك وإذا نقول الإنسان إذا علم جاهل أشياء كثير وليس بعيب أن يجهد وليس بعيب عندما يوصل وجهل يقول أجهد مالك أربعين مسألة جاءوا المغاربة يسمعون عن عالم المدينة فجاءوا وركبوا أجباد الإبل تعرفون بقى من المغرب إلى أندلس والمغرب هذه الخريطة إلى مالك المدينة ضربوا أجباد الإبل شهرا سفرا فأخذ المسائل قال أمهني إلى الغد جاء الغد ينظر في المسائل قال أمهني إلى الغد في اليوم الثالث قال لا أحسن لا أحسنه أنا لا أحسنه هذا ده من ده مالك ده مالك الذي أطبق الدنيا علما مالك الذي اتى به هارون رشيد وقال نلزم الناس بالمواطن قال لا للناس فيه مختلف لا لا يا امير المؤمنين دع الناس يشتهي فانظر اخلص لله ده اللي لكن انت نلزمك ان ترجح قول شيخنا دا دين ده أي دين يقول بذلك من يقول بهذا طب انت الترجيح هذا خالف شرع الله اللي فعلاه او خالف الحق او خالف النشه الصواب أو خالف الراجح لما تلزمني لما ولو قلت لك لا لا التزم الحرب الدروس جاءت عليك بعد ما قلت لا التزم الابتسامه الطيبه على وجهك وانت راجل طيب انت راجل مشاهد عارف امشي بس ده مش انت لوحدك ده العائله باسره لازم يعني وهذا المبتدع الفاسق السرور الحرور الحزين خد بقى من القبله دي هذه ليست بديانا هذه ليست بديانا ليست بديانة نحن نريد ديانة نحن نريد حق واتباع حق نحن نريد طائفة تقول نحن لله وقف بس لله وقف فقط ما نريد إلا ذلك إن أصابنا وظهرت الإصابة فالأجران وإن أخطأنا جاء من يعلمنا يا جهلة قد جهلتم الحمد لله الذي نصب لنا العالم الذي يبين جهلنا لنتقل لها ربنا ونرتفع عن هذا الجهل ونعمل بإيش بالحق أما أن نقف موقف المعادي لطلبة العلم والعلماء مع طبعاً قطاع الطرق الذين نعيش في هذا الزمان قطاع الطرق كثر ومن قطاع الطرق الآن من من ملح ما يفعلون بأن الاجتماع الاجتماعات, الـ الـ الـ الـ يعني ما الاجتماعات الأخوية تكون وقت الدروس يعني كل الله والكفاعة الإدارية ونحن الآن عندنا هم كبير للدعوة إلى الله فيكون الاجتماع الإداري لا يكون إلا وقت مجلس العلم الله أكبر ما هذا؟ هذا اسمه تقنين لقطع الطريق على طرفة العلم طيب ماذا سيفعلون أنا أقول بالله عليكم ماذا سيفعلون إذا قاموا أمام الله رعلا فيقولوا الله رعلا كان كتاب يشرح بيصفني ويصف ربوبيتي وإلهيتي وأنتم تمنعون الناس من أجل مجالس الإدارية ماذا سيقولون؟ انا أريد بالإنصافاً ماذا يقولون للهجة الفعلاء عندما يسأل هذا السؤال لهم؟ لا شيء الإجابة الآن أنتم تعرفونها لأن الله جعله يقول هذا يصفني أنا يتكلم عن ربوبياتي وإلهياتي والناس أجهل ما يكلون عن على توحيد للهجة الفعلاء لماذا تقطعون عنهم الطريقة؟ ليس الإجابة لا إجابة لأنه لا يستطيع أن يجذب على الله العملة الزائفة لا ترجعه على الله؟ الكاذب هذا على الأغمار يا أخي لو كان مبتدعاً ثبت العرش ثم منقش تثبت بالدليل ونظره لو كان بقى تستطيع ونحن عارفين لا أنت لن تولى لفوقك يستطيع ونظره وظهر ذلك أنه مبتدع ضال فلا تأخذ منه هذا هو لذلك الناس أقول دعوا الناس يتعلمون دعوا الناس, دعوا الناس والعلم ولا تقطعوا الطريق عنهم لأنكم في ذلك والله الذي لا إله الذي هو الذنب, الذنب مركب لما؟ لماذا قطع الطريق على الناس على التعليم؟ سيتعلمون الخير؟ سيعملون به؟ سينتشي الخير بين الناس؟ انا انا ذنوبي بلغت عن أن السماء لكني يعني أتمنى من ربي جل في علامة بحرف واحد أتعلمه أعلمه لغيري فيتعلم به فيعمل به وإلا ما أعمل به فالله ينظر إليه بعين الرحمة بهذا ملئت ذنوباً يعلم ربي جل في علامة ولكن أقول مرجائي في ربي أن يعلمني وتأتي الساعة التي أنقذ فيها بعلم فأموت على التوحيد وأنت لذلك الامام ابن قاسم يقول العال احمد حنبل يقول تعلم العلم لا تدري متى ستستفيد منه او تحتاج إلى هذا العلم لكن لما تقطع تقطع يعني أنت عمرك أنت بقى متولد اللي بيعقد المجالس الداريه هذه يعني مثلا المجالس الاخويه او اقول بقى مجالس الطاولويه مجالس الضمانيه أو مجالس وخلاص طيب اللي بتعقد هذه عمره كله كله قارب ال50 ولا ال60 ولا علم دفع يريد أن يجعل الشباب كذلك إن الشاب الحدث يبقى أيضاً للخمسين يعني يقول كأنه انتقام خفي يبقى للخمسين لا يعلم شيئاً لا يرفع نفسه الجهل بعدما وجد العلم فالعلم مهم من الأهمية بما كان كان المرء يعلم شيئاً ويجهل أشياء فهذا فضل كل الفضل هذا الإمام مالك قال ذاك لما قال هرون نلزم الناس بالموتق قال لا للناس اجتهدات دعهم فلما قال له لا أحسنها في الثالثة لا أحسنها في الثالثة لا قالوا له ضربنا لك أجباد الابل. لأننا علمنا أنك علم الدنيا فتقول لأدري طبعا لا أدري ولا أحسن هذه غير موجودة في قموس العصر فقال إذهب بعدما ضربت أجباد الإبل وحضربها تاني بقى. بقى قال لأنه لا ينظر له فقال لأنه لا يعني غير غير من ينظر للناس لو كان فطنا لبيبا فلينظر للنفس فهم قطر ويزدريها ويعلم أنها لم تؤدي ما عليها من الوظائف التي من أجلها خلقها الله ودهل فعلها ثم ينظر للناس اجتمعوا جميعاً على ذنبك اجتمعوا جميعاً على مدحك لا خذ الأقوى من ذلك دخل الأعربي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أعطيني شعر تعرفون من الشاعر. يخرج لسانه يبقى المسألة إلى يوم الدين في الناس وشيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيني سأمدحك فإن مدح زين ستشتهر به على الأفاق وإلا إن منعتني يعني فذمي شين لن ينقاطع عن كلام الدين فابتسم الله سلام فقال كلمة ليتنا نعلمها ليتنا نكتبها بماء العين بماء الذهب قال ذاك الله يعرفون يعني إيش؟ يعني الذي يبقى المتح دون انتقاث من مدحه الله ولذي يبقى الذنب فيه دون متح هو, من, هو من قدمه الله فلا تأخر ومن أخره الله فلا, فلا تقادر لذلك من اسم الأسماء اللجر على إيش بسرعة المقدم والمؤخر ما أحد لا يقدم ولا يؤخر ابدا ولو اجتمعت الام على ان يفوقك بشيء لم يفوقه الا بشيء كتب الله والله ومن اجتمعت وان اجتمعتوا على ان تدركوا بشيء لا يدركك الا بشيء قد كتب الله. على الله عليك لذلك ابن مسعود يقول من ضعف اليقين ان تسب احدا يعني على على نعمه لم تاتيك بسبب لا لانه لا, لا يملك شيئا الله هو على قدر ذلك عليك اللهم اصلنا جميعا ربنا المحفظ لنا جميعا فلذلك نقول قد يجهل الناس فمن يا بما بما اكون فيه التعارض والاختلاف أما الله جل وعلا فهو علاء فهو سبحانه وتعالى علام الغيوب يعلم ما كان وما, وما يكون لو كان كيف سيكون هذه المقدمه بين الكلام على هذا الباب الفصل الثاني التعارض والترجيح القاعده الأولى الترجيح جائز عند التعارض للأدلة وتعذر الجم الترجيح جائز بشرطين اولا أن يظهر ايه الارض الثاني الا يمكن الجمع القاعده الترجيح لازم ف جائز الحق اللي يقول ترجيحه واجب في هذا الباب لانك المفروض ان ان تذهب الى ما, ما الاقرب الى سنه وما اتاكم الرسول فخذوه ما لكم عنه فانته الشرط الثاني اكمله الشرط الثاني اذا تعذر الجمع الاصل انك تبحث عن الجمع الاصل في هذه طبعا اصل ذلك من من السنه حديث معادهم يستندون اليه بما تقضي قال بكتاب الله قال فالمتى قال بسم الله قال قال اجتهدوا رايي طب وين وجه الدلاله هنا بيستدلون به على ايش قال المدرس انا من الادب لما اقول له انا خلصت صوره كان ياتي هذه من الاداب ايضا انخرمت هذه الاداب عند الاخ خوفا طبعا من العقاب ااتي بي يبقى تعارض وتعذر الجمع يكون الجمع وسدلوا بحديث بما نقض او بما تقضي قال الكتاب ثم السنه ثم استشهاد الراي وين وجه الدلاله منهم يستدلون على الجمع او الترجيح او الجمع بحديث معاذ حديث ضعيف كما بينا في شذوذ انه قال بما تقضي قال اقضي بكتاب الله فان لم اجد فبالسنه ترتيب الادلة دول على الترجيح لان قال في الكتاب هو الراجح الكتاب والا فايه؟ ده سنه والا طبعا هدي لكن انا به على الاخذ بالراجح حديث نحكم بالظاهر نحن نحكم بالظاهر هذا يستدلون على ايش؟ ده على, جمع على الأغذر سواء الاخذ بالراجح او المرجوح بجواز الاخذ بالراجح او المرجوح لانه ظاهر هذا ايضا لم يصح الحديث دع, دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لا دع ما يريبك, ما, لا يريبك ما, يريبك ما, يريبك ما يريبك إلى ما لا يريبك الحق بدنا نقول الوالب الترجيح الوالب الترجيح إذا تعذر الجمع و و ونقول يتعذر الترجيح لعدم تعذر الجمع كما قال الشفعتوني بكل حديث مختلف مع حديث وحل لكم هذا وابن خزيمة وقف عندهم وقال بذلك قال لقتوني بالأحديث المتعارضة وبين لكم أنه لا عدم, عدم تعارض فالصحيح أننا نقول ما من حديث فيه تعارض أو غير تعارض إلا وفيه الجمع لكننا يمكن أن نؤسس تأسيسات بعض التأسيسات على الترجيح وكان الترجيح لأن الجمع غير موجود بإيه بأن القوة في جانب والضحف في جانب آخر لا تجد قوة في الجانبين ويتعظر فيها الجمع أبدا أبدا لأن التأصيل أننا قلنا بسرعة لا تعارض في كلام الله وكلام النساء يبقى الجامعة لابد أن يتورد لو ضربنا أمثلة مثلا بذلك مثلا ترجيح بطلان النكاح بغير ولي لكن هذا المثل ليس بظاهر حقا لأن القوة موجودة في الجانبين عند بعض العلماء ابن رجد يقول قول اللي نفعه من قول الجمهور النبي السلام قال لا نكاح إلا بولي وشهدي عادل وقال الله عليه السلام أيوم امرأة نكعت بإذن وليها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ولها المهرب ما استحل من فرجها فإن دخل عليها فلا المهرب ما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا من هم يقولون أن الله عليه السلام قال الأي مؤحق بنفسها من من وليه يعني زوج نفسها انا أرى أن الخير ضعيف والقوة هنا في, إيش في النص الصريح لأن هذا محتمل وهذا وهذا محكم المحكم قال الا هي محقه بنفسها يعني احق بنفسها ان تقول اريد لا اريد ليه السيد لا اريد لا, لا يجبر يعني ده رد على من قال الشافعي رحمه الله الذين يقولون بولايه الاجبار مفهوم ولايه الاجبار انه يجبرها يزوجها من غير ما لا هي ربته تقول اريد او لا اريد اقبل او أقبل. تقول اريد او لا اريد مفهوم وأما بالنسبة لولاية النكاح لا لأن نص الصريح جاء من قبل أي يوم امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ولذلك أبو هريرة قال كنا نعود الصحابة جميعا كنا نعود المرأة التي تزوج نفسها أنها ثانية نعود بالله من نفسها هذا هو بهذا الباب يكون, يكون الترجح هنا من أجل أن الكفة غير متعدلة نحن نقول إلى, التكو... الى الترجيح عند الضعف في جانبنا الجانبين لكن اذا كانت القوه في الجانبين الجم... والجمع اولى وهو الأسد والاصح من ذلك ايضا لو ضربنا مثال بذلك الربا التعامل بالربا في دار الحرب في خلاف ورد حديث انه مرسل بجواز التعامل بالربا في الايه في دار الحرب وعندنا الاحاديث المتفق عليها في البخاري ومسلم وفي الصحاح قال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه هناك حديث فيها ضعف لكن المعنى صحيح قال صلى الله عليه وسلم درهم واحد ربا اشد من 36 عيش اقلها ان ينكح الرجل امه اعوذ بالله من الشيطان فاذا هذه الادله محكمه والاخر محتمل انا اقول هنا الترجيح للجب لا ليش لان القوه غير غير متكافئه لان هذا الحديث حديث اربه في دار حرب حديث ضعيف لم يصح حديث ضعيف لم يصح من ذلك ايضا ترجيح زواج النبي صلى من ميمونه حاله تكونه حلالا لا حراما لان النبي صلى قال بالاحكام قال لا ينكح المحرم ولا ولا ينكح ولا ينكح دي مشكله كبيره يا شباب لديت وديته في ده هي فا... يعني في المكان الاخر ولا يمكن طيب يعني لا يتولى النكاح ولا ولا يتزوج بنفسه مالمحرم فهو ابن عباس رواه حديث ده في البخاري انا رسول الله تزوج ميمونه حراما حال تكوني محرما طبعا ابن المسيب واهم بن عباس في ذلك ابو رافع الوسيط مولى ان رسول الله الوسيط بين ميمونه بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت او قال تزوجني الرسول او تزوج الرسول ميمونه تزوجني الرسول حلالا بشرف تزوجها الرسول حلالا فذلك كنا بالترجيح هنا لضعف الكفه لان الوهم ادرك ابن عباس طيب. ومن ذلك ايضا لو قلنا مثلا ترجيح النسخ في حكم الرجم مع الجلد ترجيح النسخ في حكم الجلد مع علي بن أبطالب جاء له بامرأة زنت وكانت ثيباً فجلدها مئة جلد الخميس ورجمها يوم الجمعة ولما سوء قال لان جلدت فقد جلدت بكتاب الله ولئن رجمت فقد رجمت بإيش سنواتنا المسلم وهو طبعاً يأخذ بقولنا المسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيله قال البكر بالبكر جلده مئة وتقريبه عام والثيب يثيب جلده مئة والرجم إلى الموت في الصحيح قال في مسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهم نسبيلا البكر بكر جلد مئه وتقريبه عام والسيب سيب جلد مئه والرجم الى الموت يبقى ابن جمع بينهما الان بالحديث الصحيحين الكلام لا, لا, لا تنظر في الاسناد وعندنا أن النبي صلى الله بالقول او بالفعل رجم السيبه دون الجلد اما بالفعل فقد رجم من معزا رجمه دون يعني يا جده أمر برجمه دون الجلد لما قال أتدري ما الزنة استنكهوه لعلك شربت خمرا لعلك قبلت لعلك لعلك, لعلك قال فعلت قال فعلت كذا بالكلمة الصريحة التي لا, لا إشكال فيها قال نعم فأمر فراجمه دون الجلد وأيضا الغامدية جاء جاءت فقال الطهيرني أني حبل من الزنة فلما أحلا حتى تلت ثم ذلك حتى تردع بفطم الولد رجمها دون أن يجد وبالقول في حديث العسيف قالوا السلام واغدوا يا أونيس فإن اعترفت فارجموا مقافة جد فإن أقول الإحكام هنا أن هذا منسوق كان في بادي الأمر لما قال الله جعله فأمسكوهن في البيوت حتى يترفوهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ففي بادي الأمر جعل الله السبيل بالجلد وإيشه والرجم للسيد فنسخ بعد ذلك الى الرجم دون الجلد هنا نرجح هنا نرجح هنا مرجحو في هذا الباب ايضا من ذلك ما يمكن ان نقول فيه الترجيح في حرمه الصرف بالتفاضل يعني ايه صرف دولار بدولاري درهم بدرهمين جنيه بجنيهي جنيهي قديم وحديث الرج الترجيح بأن الصرف ربا وهذا الترجيح جاء لأن عباس كان يتبنى واسم بن زايد يتبنى بأنه لا ربا الدرهم بدرهمين والدنار بالدنارين ليس فيها شيء ويحتاجونها بحديثة إيش؟ لا ربا إلا في النسيء مفهوم؟ قلنا لا رجع حين قول النبي السلام لا تبيع الدرهم بدرهمين ولا الدنار بالدنارين الذهب الذهب بربا إلا أن يكون هادم يد مثل المثل سواء أم بسواء وها و الوراء الاخرى قال لله السلام فمن زاد او استزاد فقد اربع فقد اربع ونقول له الآن ليست ترجعا بل جمعا لأن لا ربا الا في النسيئة يعني انما ربا في النسيئة يعني انما الربا الايه الكامل المحكم في النسيئة وهذا لا،, لا،, لا،, لا يختلف مع ان يكون الربا ايضا في الفضل والاحتجاج المفهوم غير, غير مراد من المفهوم غير مراد لأنه خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب أيضاً في الترجيح, الترجيح هنا عندنا ترجيح للكفة الموجودة بمسألة النسخ مسألة الجماع بلا انزال أن يجامع راجع مراته وأكسل اختلف فبعضهم قال يغسل ما أصابه منه الإنسان قال يغسل ما أصابك منه وعليه الودوء فقط طبعاً ما جامع وما أنزل والآخرون قالوا بأنه لو جامعه وإيش وإن لم ينزل عليه الغسل ما هو الترجيح؟ الترجيح كان عندها قالت على الخبير سقط قال للمسلم إذا التقى الختانان واجب الغسل طبعا فحسنا هنا في, في زياد إذا التقى الختانان إذا, إذا, إذا, إذا جلس بإن شعبها الأربع ثم جهدها قال فعليه الغسل في الوقت وإن, وإن لم ينزل فعليه فاصل في الخطابة هو الآن إحكام فهذا ترجيح فهذا ترجيع. هذه القاعدة الأولى في هذا الباب والأمثلة عليها كثيرا اضربت أمثلة ليتمرس الإخوة على الطاقة ولن تجد هذه في أي كتاب أيا كان أي كتاب لن تجد هذه الأمثلة هي من بناتي أفكارك أن أدخنت العلم تسري المسألة بالأمثلة لذلك كل الأصوليين مصورين تصوير إلا على جهلي وضعف الطلاعي إلا رجلين من هما ابن القيم والمسلمين هذا الذي تعلم أنه الأصولي الحق الذي تمرس العلم وتضلعه فأتى بالأمثال لكن جميع كتب الأصول شوفها كده لا تريدها إلا إيه تصويراً الأمثلة الموجودة في الكتاب الأول موجودة في الكتاب الأخير فقط فهذه الأمثلة تمرس علم إيه؟ هو نفس الأمر هي كلها تصوير هي كله تصوير دمغة وتصوير فقط فالعلم يعرف بالتمرس للعلم عشان كده قلنا لبعض الليش الجهلاء الجهال الذين يزغون بالآذان الخريبة للكلمات المعبرة لا تؤثر إلا على أمثالهم لأنهم أغرار أغمار قلنا لهم إن أردت أن تعرف, تعرف أحدا من العلماء فانظر إلى ثمرته انظر إلى إيش إلى علم العلم يعرف بين العالم هو العالم ما أنا أي في محبة بيني وبينه أجي بالليل اتصل بي بكرة أسألك عني طيب إيش هتقول؟ طبعاً يكونوا محضر إيه؟ يزوروا كلاماً ويأتي على باب المدرسة كل التلميذي الداخلين يقول وعالم الدنيا في الأمام ما هو يحدث صح لا لا دائماً نقول عندنا أصلاً أصيل في شرعنا البيّنة واليمين بس كده في البيّنة بقى عمي ائتينا بالبيّنة البيّنة تفصل البيّنة هي الفاصلة في هذا الباب وهذا هو الآن إذا سألت عن ما عن مالك، اذهب للموطّة، إيش؟ يحدثك عن مالك طبعا مع شرعات الموطّة الطويلة، عبدالبر بقى وبحوره في الاستذكار والتمهيد مفهوم؟ لذلك سنقول أن طلبة العلم لابد أن تعلم قطرها وتعلم قطر أهل العلم صدقوني بوابة النجات أن تنظر بعين التمييز أولاً فتعرف من العالم ومن طلب العلم ومن إيش؟ ومن الواعظ ودائي على علاقي لكن تعرف من الذي ترجع اليه في عود المساء هذه اولى الثانيه لا تعطي اذنك للاجهل منك يعني انت انظر انظر في من ينصحك اللي لك احنا عندنا جلسه اخويه طعاميه عندنا وليمة فراخ بال المشوي الذي تشتهيه طيب انظر في من يقول لك ذلك فزنه بزنه العلم واهل العلم أقسم بالله لن تجد أب... أبدا أحد من هؤلاء القطاع يعلم حتى نوقد الودوء واستجمع قط قط لن تره ذلك. وبالله عليك لو وجدت واحدا أحدا قال لك ذلك فقل لهم الفرق بين قولهم لا رب إلا الله لا معبود إلا الله بس قل له ذلك أصول عقيدة وانظر إلى الإجابة وثي لابد يعني خلاص الامر الان يحتاج منكم فقط إلى بصيرة يحتاج الى ان تنظروا من العالم من غيره من طالب العلم من غيره عند التمحيص والتفريق تستفيد عند التخليط فانت ما زلت تحت الشمسيه وانت تحت الشمسيه بيحميك من من المطر بعد ما تشيلها هتلاقي شمس ساطعه نازله في دماغك يجيلك ضربه شمس تموت دموع ليش لأنك بعد عمر طويل طويل هتند نفسك لا تفقه شيئا في دين الله تبارك بعد ما كنت قد لبست ثوبا عظيما واسعا هو ثوبي اسفاته على كتفتي هذه المصيبه فمتى ترجع لا شيء لا شيء وسوف ترى حين ينجل الغبار فرس تحتك ام حمار ستار تعلم والسير سيريك هذا هو نسل الله أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا بس الله أن يعلمنا وإياكم والكل فيه خير والخير في اهل العلم مهما يعني حتى زلت الأخدام بل وغاصت الأخدام فالخير كل الخير في أهل العلم والتجرع عليه المصيبة مهلكة أيما مهلكة قال, قال الله تعالى من عاد لي ولي لي أهو ولي نعم والله وإن والله وإن زن وفعل الكبيرة فهو ولي بشرط أن يعيش شرط سرعة التوبة والفئة انتهى الموضوع ما انتهى الله عليه لذلك ابن تمية في أولياء الرحمن الرسالة اللطيفة هذه يقول بالإجماع لايس من شرط الولاية اللي إيه؟ اللي بل لايس من شرط الولاية أن يقع في كبيرة بل قد وقع أعظم الناس قدرا عند الله اللي هم المقدمون أولا في كبير حاطب نبي بلتع هذا بدري واتفاق الأمة أن أفضل الصحابة بعد العشر بشرين من جنة من أهل بدل نزل جبريل من فوق سبع سماوات فيسأل النبي الأمين من أفضل الناس فيكم قالوا الذين شاهدوا بدل فقال جبريل وأفضل الملائكة نفينا الذين شاهدوا بدل فقدر بقى البدلين لذلك النساء قال لعمري صادق الرجل لعل الله طلع على أهل بدل فقال اصنعوا ما شئتم قد غفرتهم هو ليس من شرطي الا يعصي لا بل يقع في الزنا في الزنا يقع في الزنا في الكبيره لكن سرعة التوبه سريعه ويكون وليا اه معلما نعم عالما نعم اذا العالم له الوزن الثقيل عند ربه فلا تضيعوا هذا الوزن فتضيعوا جميعا وتضيع الدنيا بأسرها لان الله ما انقذ البشرية الا بالعلماء صمام الأمان العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة السماء أمنه الان امانه أمنة السماء إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد إذن الدنيا بأسرية قال وأنا من المتكلم؟ النبي السلام وأنا أمنة لأصحاب إذا ذهبت انا أتى أصحاب ما يعدون وأصحابي أمنة لأمتي إذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد لذلك ماتت السحابة وكل زمان يأتي بعده إيه؟ شر صحيح هنا نقول طب كيف العالم أمنة؟ نقول لأن العالم هو وكيل ووريث النبي والعقاعدة الفخية تقول الوكيل ينزل منزلة الأصيل إنما العلماء هم وردت الأنبياء إذن العالم له أن يقول وأنا أمنة للأمة هذا صحيح صمام الأمان العالم نستطيع أن يعلمنا إياكم على أن يهدي قطاع الطرق وأن يعلمهم ليفقهوا كيف لا يقطعوا الطرق لأن هذا قاطع طريق على أنفسهم أولا لأنه جزاء وفاقاً وأجراً تباقاً المتسبب في قطع الطريق عن الناس فيقطع الله عن الطريق والله أخشى عندما يموت لا يوفق إياكم وإياهم ونسى الله أن يعلمنا وإياهم ويهدينا وإياهم نتمنى من ربنا الرفع الله أن نكون جميعاً رجلاً واحداً يتق الله ربه يعمل لدين لا للحولى يدعو المسلمين على خير وعلى أدب جم ما لنا وللدنيا قدر امكاننا عملنا الوحيد وضيفتنا الوحيده عبيد الناس رب العباد اذا استطعنا الى ذلك سبيلا ونصلح من انفسنا اولا لاننا امتلئنا عيوبا ونعترف بذلك امام ربنا وامام الجميع ونسال الله أن نزيل هذه العيوب عن انفسنا بقول هذا استغفر الله لكم وجزاكم الله خير اقول قولي هذا واستغفر الله لكم ورزقكم الله خير لزاء اتم الله عليكم النعمه ويسر عليكم الامر واجعلكم من اممكم الرشده سامحوني ان نسات او اخطاؤته فمني ومن سوء ادبي ومن الشيطان وان اصبت فمن الرحمن نسال الله ان يجمعنا جميعا على منابر من نور ونسأل الله للفعلات أن يفرج الكرب عن الأم... أن يرفع الغم عن الأمة وأن يجمعنا جميعا على خير وفي خير وأن يحفظ عراض العلماء والنبلاء ويحفظ الأمة بأسرها ويرفع عنا جميعا البلاء جزاكم الله وعنا خير جزايا حسن الله عليك.